قال كتاب الجنائز عن نبي هريرة رضي الله عنه قالنا عن النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية في الوم الذي مات فيه في اليوم الذي مات فيه خرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر اربع وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما ادفن فكبر عليه أربعة وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثه اثواب يمانيه بيض ليس في لا قميص ولا عمامة وعن أم عطية أنصارية وعن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا ذلك بماء وسدر وجعل في الآخرة كافرا أو قال شيئا من كافر فإذا فرغنا فأذن لي فلما فرغنا أذنه فأعطانا حقه فقال أشعرنا به يعني إزارة وفي رواية أو سبعة وقال ابدأنا بما يملها وما وضع الوضوء منها والنوماتية رضي الله عنها قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع اذ وقع على راحلة فوقصته أو قال فأوقصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسله بمن وسدر وكفن في ثوبين ولا تحنطه ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وفي رواية ولا تخمر وجهه ولا رأسه الوقص كسر العنق وعن أمعطية النصرية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا وعن نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلعوا بالجنازة فإن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكون سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام, فقام فقام وسطها وعن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة قال الصالقة التي ترفع صوتها عدا مصيبة وعن عيشة رضي الله عنها قالت لما اشتك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها ماريا وكانت أم سلامة, وكانت أم سلامة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرت من حسنها وتصاور فيها فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبل مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا فعن أبد مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدع الجاهلية وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطا قيل وما القراطان قال مثل الجبلين العظيمين ولمسلم قال أصغرهما مثل أحد